كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ قَالُوا أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَا كُنْتُمْ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 119. وينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين 110. وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر مر السحاب 114. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون 115. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء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 وما ربك بغافل عن ما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقومه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 وَنُريدُ أنمُ عََّ نَسُ الضَّيفُ فِيأَوْضِ وَنَجَلَهُم أَئَّتَ وَنَجَعَلَهُ الوارِثين وَنُمَكِنَ لَهُ فِي الأضِ وَنُورِيَ فِي الرونَ وَهَا مَ نَ وَجُنودَهُ مَا مِنهُمَّا كانَوا يَحظَون وأوحينا إلى